اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم يا ربنا أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح شبابنا وأصلح شيبنا وأصلح نساءنا وأصلح أطفالنا وزوجاتنا اللهم اغفر للمسلمات الحاضرات والغائبات